بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسهور في رق منشور والبيت المعمور والسقط المرفوع والبحر المسهور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم سمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدععون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفتحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسمعوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في الجنة والعلمين فاكرين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعمرون مستفرين على سرع مصطوفة وزوجناهم بحور معين والذين آمنوا واستبعتهم بربيتهم بإيمان ألحقنا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ بِإِنَاءٍ بِمَا كَسَبُرُوا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَا تَمَاثَلُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا نَغْمُ فِيها وَلَا كَأْسًا وَيَخُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُهُم كَأَنَّهُمْ لؤُمٌ أُمَمٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّ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 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر ما ترفص به ريب المنون قل ترفصوا فإني معكم من المترفقين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم صارون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا ينقلون أم عندهم حزائل ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أَمْلَهُ الْبَلَاسَ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُقْتَرُونٌ أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا فِي مِنَ السَّمَاءِ سَاقُطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْطُومٌ فَذَرْهُمْ حَسَّى يُذَاقُوا يَوْمَ هُمُ فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينكرون وإن بالذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أثرهم لا يعلمون واصدد لحكم ربك فإنك بأعيننا وتذبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فتذبح وإذ بارا